بسم الله الرحمن الرحيم لا إله في قرى إلى في الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البين الذي لَؤْ آمَنَ مِنْ دُونِهِ وَآمَنَ مِنْ قَوْمِ